وأنتم أيها المباركون الآن في المسجد بين صلاتي بين المغرب والإشار وأنتم قادمون من بيوتكم من دوركم من مواطن سياراتكم إلى هذا المسجد والله أي أحد يراكم من بعد يعرف من نشرتك أنك قادم للصلاة يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه لا يمكن لو سألك أحد وأنت قادم إلى هنا إلى إن أنت ذاهب لا يمكن أن تستحيي أن تقول إنك ذاهب إلى المسجد لكن لو أتيت لرجل حاشاكم وعافاكم الله ذاهب إلى بعض ذاهب إلى دار بغاة ذاهب إلى مجالس خم لا يمكن أن يذهب إليها وهو رافع الواس ولا يقدر مهما بلغت دنائته إن سألته أين أنت ذاهب أن يقول لك إلى أين هو ذاهب هذا الفارق كلما حيرك أحدك جهلا بالطاعة تذكرت اختلاف الناس يوم المحشر الله يقول يوم يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ليس الغب في الدنيا أن يحصد أحد أحدا أحد على بيت واسع أو سيارة فارهة أو ثياب حسنة إنما الغبل الحق يوم يقوم الأشهاد يوم يحشر بعباد يوم يفد أقوام على الجنة ويساق أقوام إلى الماء هذا اليوم الذي قال الله فيه يوم يجمعكم ليوم الجنة ذلك يوم التغابة اللهم ان نسالك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنه اللهم ان نسالك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة اللهم ان نسالك بقدرتك ورحمتك ان تدخلني الجنه واشر الله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين